ولو نعجل الله للناس الشهر استعجالهم بالخير لكو بإليهم أجلهم فنذر الذين لا يكون مطاراً في دريانهم يعملون وإذا مس الإنسان القر دعانا لجأوا به أو قائداً أو قائما فلما كشفنا عن قبره مرة كأن لم ما كانوا يعملون وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا قَالَ انْزِلُوا مِنْهَا كَافَّةً إِلَيْكُمْ قالوا انما هذا دراهم بكم تفضلوا فيكم عمره من قد فمن لا فاخترفوا ولولا كلمة نوم سبقت من رب فلقوا يا بينهم وَيَقُولُونَ فيه يختلفون ويقولون لولا نوم سن عليه آية من رب فقل إنما الغيب لله أدقنا الناس رحمة من بعد قراء أمسدهم إذا لهم لكم في آياتنا قلناه أسعى مكرر إنهم عصر لا يبتعون ما تكرون وأنهم سيئوا من ذلك والبحر حتى إذا قرروا في الفلك منهم بريح بها جاءت حريق عاصم وجاءهم الموجودين كل مكان وظلوا أنهم أتيت به دار لا أن يتهدنا منها من الشاكلين فلما أنجاهم إذا في العد بغير حق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متى عن حياتكميا auprès du on đi ولا أصحاب النار فيما خارجون ويوم نحشرهم جميعاً ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم واشركاؤكم فسيّلنا بينهم وقال شركاؤم ما كونه إيانا التعبور فكفى بالله شيئاً بيننا وبينهما كنا عبادة لأن غافئين كل نفس ما أستفكر الله سبحانه و تعالی حق مطلع و مطلعان انشرکاکونه یابد و الخلق تونه یعید و برای لا تفکون I am वो awesome. सुन na uh -huh. كن مقيل بالنليل ظلموا رقوا عذابا قل هل تجزون إلا بما كنوا من تجزبون ويستندمونك وَمَا تَقْلُوا مِنْهُمْ مِنْ قُرْآنِ وَلَا تَعْبَرُونَ مِنْ عَبَلِ الْإِلَّا كُنَّ عَلِيْهُ رُشُّهُ لَكِ الْرُفِيُّ وَلَا يَعْزُبَ عَرَّكِكَ مِنْ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ ألا إن لله ما في <تصفيق> السماوات وما مخرة وما يتبعو الذين يدعون الله شركاما إن يتبعوانلأن وإنهم إلا يخون إن إلى قومهم فجاعوا بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل فذلك نطقوا عمل المسلمين ويحق لهم حق كلماتي ولو كذب المجرمون فما عمل المسلم لا دليل من قومه على خصومه فيرعون عليهم أيقظ لهم وإن كرموا دعما في الأرض I'm wow. the نا لا I'm your man.